da ayşam ya müdür ediyorum ha da şeyin peşinden koşacağım değil mi maşallah di audio müdürüm şeytanı yani diyorlar bu tarz insanlar şeytan olmadı terahma diyor Bismillahirrahmanirrahim Haydi çıkış الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني بيت Sto moi anche molto in abbo. Non voglio dire ma che gli amici non sia di be ai va. يعني في نسيت السعر ما اشتمه هذا الباريه الباريه ما له دعوه الحمد لله اوه ايش يا كمال لله مع المحبه والتعظيم انك تبدا الحمد لله مع المحبة والتعظيم آه. الحمد لله يعني يا رب العالمين يقولون انك تتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم وتعظيم رب العالمين مني الرحمن الرحيم سعد. ما اصحابي سيدنا رحيم سيدنا رحيم سيدنا رحيم رحمت بهاما رحموا يوم موازن عرب العالمين بصرمان او كافر او بصرمان بن عكارهاما رحيم يشبه ايمان دار الدنيا و اخرتي هناك عباديش ما بدون مالك يوم الدين نحن القرون يوم الدين يعني يوم القسر او الجزاء اياك نعبدوا اياك نستعين هيّاك نعبد يعني نخصك بالعبادة. يعني أنا أهدا من ربي ترضى علي مني. مساجعبادتي بس بتكب. هيّاك نعبد يا أخو هذا ما فضبيه يا ما فضبيه تشت دوتي. تشت فعل دوتي نعبد فعده. هيّاك ما فضبيه يا أخو أصلاً عادتي يوم ما فضبي الكريب. بس كم بيشور بتشاه بتشاه كي بيشاه؟ ها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 او خوش كندن هواچل يا ده هاي خوش بيان بوچه او مازن كرن تعظيم هذا العباده والتذلل لله محبه وتعظيما اهم خو بشكين بوكه رب العالمين التذلل شنو توچي اوكي استغفر الله اه رب العالمين چي بشاداتو بكاي چي بشتاتنك وحرامتك وليديك هذا عباده عن ده شعب العالمين الله عليه السلام طب عبوديته سبحان الذي اسرى بعبده فاوحى الى عبده ما اوحى وعن العالمين ما تحبي عن ذلك ان صار عبد العالمين دي عبادته يا خوش Don't عبادت with Allah, let God, let other things not try. But when with others, why, you do what Charlene is doing? United, you want to live و Allah really well. You want to live there and also tryеты and give rolling, why are you doing that with Allah? You did just do پلان with Allah, even based on this person who is being호 who is being in the first place saying that Allah is beingisko education and if the Bible و هم مجتمع عبادت بيت همه بو كيبتين كيب بخدرتوني خل إنا صلاتي ونسوتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لكم لما حمس الله ويسان ترجى خلقيا ترجى بسرمانا كيبه همو اذا دينوابي وابتو اذا عبادت حيوان نواجو همو عبادت دين جينا مروبي مرنا مروبي همو بو كيبت عمو بخديك كنابي لا شريك له هو رب عمتك شريك ليه؟ إن جا فمرودي نافع عهدة شريكك جباجيكا عن يا رب خداس كان مسؤولة و قال خلكيش تيجي وش لك كان ويجي ويجي كان من العادة كان مسؤول أو شخصيات ده شر ملبيه ذاكرا السيارة ملبيه ذاكرا فلان وعدده فلان عهد قال فلان قاسي ده تابونا هذه هما مواصلي من الجاكير ده هم مرج النفيج ده نجارة كير ندو جارة نسي جارة ونيا كن جارة من نفيج كن بس نفيج أبدا هم يبيشون إياه كنا عضو وإياه كنا استعير ليه السماح؟ <سؤال> هم يرى بخد أس عبادات بس وتبت، أس عهدي وعدي دمت وعبادات بزب وتبت. أما أتكلم رفشو، واحد بيعت انقضيت أول خبوم رفقي بربو كيبر. هو شريكاً، ش كان إذا بجكمات بسياره مريديه رف. أما عندستان رح يكتا مرجت بيت الله <سؤال> عليه وسلم يا وليد المرفونا يعتبر قتال منيا والدكتور المرفونا تكره. نعم مرؤوف كعمو واحد مشت إياه كن عبده وبش تجديد. شو في كتب سان كيري باني راحوا كيري لاند بابي تشيجي راحوا كيري سيجيه بتشيجي راحوا كيري بس قال إياه كن عبده ناقة تشر ناقة تعيش. ماذا عن كان. شو كي؟ هم مرؤوفيت بارز بس خديات. لا دخاس الرب العالمين. فالله خيرٌ حافظًا أي مرهبت بارزيد واسه رب العالمين يباني دشتبه يامبر صلى الله عليه وسلم بجيت من تعلق شيئا وكيله إليه ويشتك بجيه اكي بكت او چاف بيت كتنعلك بيت بندكك بيت هر اشتك بوها بيت بجتب ما بارزيد وكيله إليه رب العالمين يشتب بجيت از بي مرهبت بارزيد وده پاراس ناخو سر شده اكت سره اكتب بجيه بلاه او چاف يا؟ جزء في ما دام في مرؤواه عبر عامين هلا، وابي مرؤواه ببارزد هلا، ده ربع عايش والدنيا ده دا أبدته، وطبعاً حديثه بأن بصنع تعلق فقط أشركا، ليش تكتب جهة كذا؟ بيشتغل بدمبارزد، أبي شكر، هذه بس إكل الشركة شركة، شركه، شركه، شركه، شركه، شركه، شركه، شركه، شركه، شركه، شركه، منیا یک ترکیه چهکی، یک ایران چهکی، یه دوبله تکه بیتی چهکی، تو آقیدا منیا آقیدا وی مروی آبی رضو الله چهود امپورسی، رب العالمین پیترب العالمین فی مروی دشیرت، غافل دشت منیا اوده پارس نخود سر مروی را، بنا دمروستی وی عهدای چهکیت جیبجیب کرد، یا کن عبد او وی مروی عهدای جیبجیب کرد، ما دام هم مجبورت بیژند، هم عبادتی عربی باز بوتاد تنید کن، دیگر راست ملوف عبادتی مخدای تنید. بلند النافذة سورة تجدا أخيراً دبي حديث البجيم. ما تتجش تفي عاتيا ربعين هذا بيني وبين عبدي. مشت أفرض هذا ما بينه كيف ها كا عبد من جي كان كر عاد خود عيش كلكم. عيش أوش تدي ودمي. هم أودي دوا خازك كر. هم ملك دخين إن شاء الله أفره. هم دي إياه كن عبد وياه كن استعينته. أما كا ملوك جي بجي نا كر بانشنا كر. بانشنا هذا و ایاک نستعین اوش هر وکی ویه و ایاک نستعین مفهول بیه پیش لا نستعینو إلا بکه هم داخل زهار و کاریش کسی ناکن إلا کی نبید إلا تو نبی آرابی اول واد شده ده اوه بشری پیچه نبید اما اکر بشری پیچه درسته تو چه افکر درسته داخل زهار و کاری ترسته که آریه لوره و درسته. مثلاً مال واسه داری بشری پیچ نبی. و یه حاضر نیه تو وژی ائتیونیا. ولی هوا رامن ولی ولی هری کنم که کاز میکنم. نه این میشه از وی تریسیدی از دمی. هری کاریا فلان کسی هم داری کار میکنه. ما اون شری حتی چرا وقتی میگی ما در احمق باید اما مرد رو وقتی کلانی می‌ره حاضر بوده تو پیچه بی نوری دورماندگی که وادار است. می‌روه بهش تأثیر آور کردیم که برندش الله و علی والله فی عون العبدي ما كان العبد فی عون اخي. بعد سعی می‌کنم چی بیاد من. چی می‌آوری کردی که بگم؟ برای اخوی ابرسمان که. اندی تو آوری کردی ابرسمانی که ارباعش دو آوری کردی تا کرد. و تعاون علی البری و التقوى. چی می‌آوری کردی؟ فردی بشود باج، به بشه با عبادتی هر کاری کرد، کنفرانس دارستم. اما شرکت رو کم، بشری که پیچ نمی‌کند. یان، اف بشری می‌ری، نمای، می‌فداخاز هر کاری، هر کاری. البته آقای چیا، آقای دیسمارویی، اف عهدش رو کرده، می‌پرچنده با، و عهد کامل بیهلوشنده با. چون تو ملوفراحتی نبیش از بچه ایا کنست عین، منم دخاز هر کاری ابتدا دی چون عبادتي، كده يا رب، أمروز بردوا وامبي تبكيت، آه، هارو صبر برد، إيه كوري كوري دي عليه، رب العالمين كوران هذا إياه كنعبود، وتمكّل عليه، فجاء خبر رب العالمين جنبك أو شكت، هم هو الدكتور يتابك، أو في عبادته بدري تشركت، بدري تشرين كتفقادات في السبب من ياتو السلف الصالح سلف صالح راضي من خدمة بيت بشر، رب العالمين وختي او كتير بيتنا من و ما يجعله كتابه ينهي نخاره هرپه عن بلتك آياتي الرسولة يا آياتي چه يجعله تيبك وغل ينهي نخاره آياتك هاي بحسين دهتك آياتي و بعف الله النبيين و بشرين و معهم الكتابه حقه سنوك بالله قاله يعني راب العالمين فيه عن بلتكناتين عالم مزقينية دن ايمان داره و کافره و ايمانه التسلون و چشه ينهي نخاره كتابه يعني هرپه عن بلتكتابه كتابه بغل الرسول أي كتاب تقول، يقولي كتاب هم هو هذا كتابنا هم قدر ثلاثة كنا، يعني كتاب ده وتي هم يا هاي تي ناف ها كير ده سورة الفاتحة،, الفاتحة يا يا كنعبدوا يا كناسع. هذا هم بعند دجناء سر قرآن السورة الفاتحة يا مهنيا واسوائته. يا كنعبدوا يا كناسع. برشة شن كي عولي يا ورب العالمين وولوياتي ورب عمتي وتخبري كي الشركين. ويا دويس تخبري كي الشيان وحاول وقاطعتك. وجمد تشوشو شو قواد من نية؟ إن لا همو يكيا همو يا رب العالمين همو عتو مرفوع همشت كبير جدا وهذا هر معناهش يش معناه لا إله إلا الله معناه لا إله إلا لا إله إلا الله وياك نعبد وش موجود معناه وش يا لا نعبده إلا إياه لا إله إلا الله لا نعبده إلا إياه شو فرق ما بين ده يا شو هذا كيف لا إلهة يعني تخبرية كبجة أوي عالم إبادة لك شو إلهية حقنينه؟ همو يد باطلان أوي عالم إبادة لك لا نعبد أس إبادة كسناتا أوي عالم إبادة لك همو يد باطلان إلا إياك يعني بزبطا إلا الله إش أس بس إبادة الاتكار. الله يعني ذهن دي إك معناه أول وقته ويادو يش إياك نستعينش خبرية كرنالك انشیا و قاکات خود را جمع کرد. چه پیچ نمی‌دی، چه کینه می‌دی، نه رب العالمین می‌دی. و تشییع فون همه‌ی بیاکه تلی، همه‌ی فر بعلامیت. و منی لا، هم امر دشیره. رب العالمین بسیم الی تشییع من الی همه در ربعتیا، آیهالنبی الله رب العالمین مشتاق عماری صهیون. ای پیامبر خودی بسیتی اگه تو ه کامیش پست آخو بخودی گرم که ربع آنیک بسیم همون شوید مادو متشلکت دوم اصنایگادش تخراب دن مادیکت و تشت باشیش دت دت دت ما و دتتا قسمت ملی جه و ایکلوه عهدوار تیم ملی فسرمان و نیاموکه در عقد دیش تفرناف صلاطیح هدا معنای بزنید تو چش بیکت عملیش بیکت هک عملی عمال بیکت هردم رو ما في دخازة هالوكانية إشترى هذا العالمين هدي لا هالوكان يوملوه ذكر الدنيا الفاتحة اهدنا يعني هدايا آه آه من بداي ها هو يبات خنجيه ها هو يبات خنجيه ها هو يبات خنجيه ها هو ها ها هو يبات خنجيه ها هو يبات خنجيه ها تهديداتهم يشجعوا بدأي. تجاء لك تشلكرين، جاء <تصفيق> لك هداة دون. تمني شوانيات، جالوا تشلكي، جالوا حات أسم مستحق الهنديش نابن، أسأله تو داعت داعت. تو المستقيم بسر ويركي او او راست چونه قلق ريت ماتن وبدأي لما ريت دونه وعركتان سراط المستقيم هاي و سراطه چشو هاي المعوج يعني چه معوج وخار وقت خارشتان جوتو دعات کن مروف بسرمانه دعا کرد بشتغار بخود تو هيدایتا من دای بو راست يعني تو نشام دای کی ريكا راستا و پشته این یک وقت بود من هات ادیار کردم ایش، من اتراض زانی واسه چی مثلاً تو چه مکانی تو توصیه قانونیش بوده، و سروری که بیمینه معمولاً داره تا که ما تمرنی، ما دو نوع اهدایات هستیم، اهدایات چیه؟ وایکه اهدایات ارشاد و اهدایات چه؟ اهدایات توصیه، اهدایات ارشاد، اول کاربر عالمی بود مرگی شریف کرد، وایکه metu wishia drokko koni zerke kire wishia wa. A veci idada. Ha idada rishoda. Tabu diorda tabu drova. Tareka mishira. Ha to galchu when ya rida tsiha. Ha to galchu tabu guti when ya badri shingkuru. Ata ha da dzinaksa gokya when ya. Ha to ha to to galchu ta penca guti when ya. Ha to de gao dia vera rida tawfia نیاد داشت ولی که بر دیشی این کربنیات و اروکویایی کتابوره که کس هرکه حتی دیاشتیم یه وقت جایش معروف داوخاز راب العامیت یاد تو هر دو قبضه مروری یک ریگاراز نیشام مروری به ترکیه و بیشترینی وقت در ریگاراز بوم میاد تجارت اینجی چه مروری که راب العامین تلفیح هم مروری بله یشته وانیام مروری که دوم مروری ویرکه لأنه ملوك شبكات، نشيت سرية كبيمي، نشيت سرية كراس راوستي، نشيت سر ساري... عبادة كبار دواميد. إلا كرب العالمين توفي قمر مين لك؟ إلا كرب العالمين هو اللي قدم ملوكناك، في إن الذين آمنوا وعملوا صالحاتي يهديهم ربهم بإيمانهم ربهم ألم يجعل إيمان إنا عمل صالح كرب عمل مش ثلاثة ثلاثة تلاتة، هكذا حس كهديات بكتير شبكات والسبب تجادات بالسبب تجادات إيمان بودي عمل صالح شبكى أو عمل موفق للسنة كان الله عليه سام شركت له نبي رب العميد ربهم بسبب, إيمانهم. بسبب ايمانه عن يسبب ايمانه وراء عمل شريكه دى هدى بطني هاكي بنى ها باردى دوام و سر بنى ها يبنى ها ها ها ها رب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اما هو هو هدايا تنوى سر فسقية سر كفرية اما هو هدايا تنوى هنا تبع ضلالتها فلما الله كان كان لا دل سرقه راسو ودبت سر وقت فلما زاهوا أزاه الله قلوبهم واحتفاق هؤلاء دال هو عبادات هيله وجناح كريه رب عميش لي كلام هذا بعد لي شيء رب العالمين من وصدق بالحسن فسنوسيره لي يسره أربعين بشناء إيمان بنت بنته بيعمل الله عليه وسلم يا حقیقه کسای حق سریف داد و باوری به همونش دیگه بیند. دویا خدایو تی باوری ببینه. بیشترمش دویا رکاراست بلدریشین کن من داخل واستغناء و کذب و بلحسنا فسنوسر و لاوسنا. اما مربیش کدیش حقیه خدا ناتی. بعنبرینا تصال الله عليه و سلم. یا قرآن ناتی. اسلام ناتی. حق دکم و خوناتی. امکسکی و باوری بیشتری نکنید. دویا خدایو تی هم در تخراب بشه کن. بعد دیشیم. اما علمنی یه بگه از زملکه سناب، ولی یه فلی مربوط آهات. یه بودی متهاد در یکی دنیایی. هر ریکه که تو بگری، از بوده چه کم؟ از بوده بدل دیشیم. آو عایدی که لیگرتن و هر بچه آهن، عایدی میگه. و عاید را رب العالمیش چیه؟ توفیق. منی مشین کردم و صنایک کردم. جم مردوفک هر ریکه راست بخوایم که نیت رب العالمیش وقت مردوف دعات يمنف دعاكت وغنه داتي وكيف ينهيك؟ السبب وشكرا بيه السبب هي دعاك بكاريه رب العالمين بلا تمرين صراط الذين أنعمت عليهم رب العالمين هذا التفسيرا چه؟ صراط المستقيمة يعني يا ربي خده تُم بني سر كواكس أبتا چه كالكري؟ نعمت أبتت نعمت كالكريم كين أبتت نعمت كالكريم؟ يهود ومعنه الله أنا أبتت نعمه هو ياتش؟ هو ياتش نيسى؟ راستنا راست بلاغة نيسى. راستنا خوكر كان. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقوه. هذارك رب العالمين. ثم ردد عاكد بسم الله خير تبين ساركك سارك الله كسنة. صديق أبي الرزق ولا أبو أو بكر صديق في رزق ما قدامه وشهيدا وملوك الصالح. ثم نش تجتهد عاقينه إن سار غيرك إذا توفى قامدها تمرين سر جملن سر إيمانه وإسلامه مرن. ثم نش وكي وبينة سر غيرك تو فی قوم بدعي و من سر وري كه بمينيه هتدو ايش شيرهام هتدو اسم مريم سر بيندير اما سرال الذين عنده عليهم اين براي سر توقعسه بهتني اعمال كرتيم براشيه چونكي اغلب جرا ريتا حق شيء چند كسره نه كيم هموگو ريتا راس ريتا حق یه كيم است يه سر وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمِنَ هل هي كان وعمل صالحكين وطراز بالإيمان خودان كمك؟ با هل هي اجتب مروف دي دعاك اتكار أبراه مروف بي تسرورك وصالح سربا هكا الدنيا هذا است نبی منیا و داره حساب نکه افريکا و چیا؟ افريکا خلقت. ما حساب نکه افريکا خلقت. افريکا، مادام تو زانی عس، عورکا تو سر عورکا راسته، اما خودی گوییم او بیامبری بی نیسان الله و علیه سان چند کیم که سیداون توجه نه؟ که آج زنده منیا او خونه دان مردکی غالیب، بی سریکی کیه سری بی بیامبر صدی شهدا. ور ذا ساره همي سرغركه بي وقتي واش همو تشبينه همي تهبينه وني وقتي واش همو يتهبونه وخصني تاع اي تشيكريج داسي به مخاطر اذا ها بس لطاي كان تاع قيد و بغداد طبعا مثلا دي ساره اه يعني بيجي تو ساره سرفحت وني بيجي تششلينا اه سز نابا با بني لأنهم يتطعون أكثر من في الأرض وغلوك عن سبيل و أكثرهم للحقيقاء أغلب حلقية أغلب حلقية أغلب حلقية أغلب حلقية تكتبت بشي خب ده تتولي كلاهي بسرعك حق و سرعك راس حق ولكن يجب ان يكون هناك سلبيات لانه يجب ان يكون هناك سلبيات لانه يجب ان يكون هناك سلبيات لانه يجب ان يكون هناك سلبيات لانه که به خدا عذاب لیکری چنا جی نه. اون ماوسترین چیه؟ ماوسترین او صفات عبادتی نه ماوستین. نخود گل نده جی عذاب لیاتیکر و چناش لعنتش لیاتی نه. یه بال نیش. بس اومشور علم زانی حقیق زانی و چه دکه عمل بیناد که. حالو سمعنا و عصينا. و تا موسی علی سلام توی قلام همت گاشی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 قال وسمعنا وعصينا. أخذ جيا قال بيتين في ولا ضالين ويا ربي من نبي سارتوه كسرت يعني سار كراس يشين دره. يدير بيتين بيعلم جيو علم عمل بينه علم نبو هارو شو لا دخرا نا خودي بود بيه عليه صلاة سبب هندي ورهبانية تنبتدعوها، فلوش هنا ودها رهبانية رهبانية شو من دجاجي كبر خشيتوا ودها شن عبايت ده تن خانيا كأودا كأبتني لوش تدريين ما خلا مش يعني لا بدهم آبایم چجوری میشه اینا کردو؟ نه نه گویی آه نبودن می‌سیم و نه گویی پیامبر عیسی علیه السلام دوستان بیش از عبارت می‌واید و لذت خوریم. اینو به سبب چه؟ سبب ضلالت. دیدی که من در عیب واداره کیم فلای خوب این تدربه؟ سبب چه؟ سبب ضال بی دی عنده دیدی که وی ترحقیه؟ چونکه ربو علامت خورایی رو بیکمه. متبع من ربكم گویی اونو دیویش لا يوجد شيء يقول اتباعه. ان تتعلم ان شيء ان تتعلم ان تتعلم ان عبادات ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ما هو الذي بعث في ان تتعلم ان تتعلم بما تزكيهم ویش تستی میان کند نه خود دلیعنو پیز بید، دخرا بید. اما عالقش تاکی عمل دخرا بشه ولی ویش تزکیه آتی داره اگه چیه؟ متهدنیه. تزکیه بسیار دیگه شد. ای بکی بودی؟ ای پیامبری بودی الله های سامی آقای دیگه. بنی ابی فلان اینو داره. عالقش بو؟ همه دانال داره. وقتی تو ملودی دعا تر جهار بخوای تو من موش نکی. هر چیلتن عبادی. و ابی عبادت خودش کند. بی علم. بدني العبادات. كان يا رب خوته من واجب قارس. أخيرا في سورة هذه من الشبه جي السنة ده. آمين. يعني اللهم استجيب. من قبيل كي. آمين بس سنة. بعندنا في القرآن دة شيء ناتي من جي. آمين مستحبة سنة واجبني عمل الجي. سأكمل الجي ده خير جاي تاملي. كان يا رب خوته فادو عيد من ومن قبيل كي. أبد من ناس سورة الفاتحة بذكرين. ها <أكد> بصيت <في> المنقاديتو <الحلقة> جو تشمروف وكينوك قران قني سنة امر بيجي يا ان وقت مروف نويجي دا بي گال هيك نبجيت امين قران خوان سوره الفاتحه خوان ندقي امين ونحنا هذا مسا بيت الواش تاع المستحف سوره هذا هنا ما يغتي سنه امرو فوكتها سوره ش هاتا سوره و بعدين سنات اول نافذه عاده برفكاتها حاول يجي الحمد لله رب العالمين بحيت رب العالمين تكثير الصلوات وسبحان الله سبحان ايش نجي تقول شيء دعواتك ووقت ديمائي كش دعاء خلاص ايش هل يزديك ترى؟ نزديك ترى قبل بينا أولي حمد وخدهك ومدحط ويكرا و ته دو صلوات دونسر بقامبلي صلى ما بين حمد يا بي إن شاء الله و يه مقابل بينه في الله عليه وسلم حديثة كدر بجي بحث سورة الفاتحة في وقت ناف نيجي ده وقت جديد. وقت ناف مرف 10 بكرد 2 بي سورة بيجي. وقت مرف 2 10 بكرد رب العالمين جواب مرفيد ده. أكتر إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يعني وقت عم الحمد لله رب العالمين رب العالمين جواب مرفيد ده. بيجي من حمد رب العالمين ونيا هم كامل ترى بترحمها قال الرحمن الرحيم فاعملوا في بيت الرحيم طبعا مين اللي بيجئ اثنى علي عبدي مش عبد من ما حيت مكرم واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي البج مالك رب عبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدين. ربنا ليش نبقى ما بينك كيف يا ما بيننا نعبد. كنيفة كيف يا نفاق عيد رب العالمين هي كنعبد وتبقى عبادة بس بيت كنا يا رب العالمين تقدر مرؤوف عهدا يجب جبتها. بس تينجي واحد يقولي اهدينا صلاة مستقيمة تأكيلي رجاء دعاتنا هذا لعبد ما بشت اوه بو که ها؟ بشت اوه عبدان یعنی از جبایی دمه و هر دعا کاری بکر از چرای کم؟ از اله بو چونکی که یکم رو بی حوادت به خوده ابتنه کر و شروعیت خویی ویا خوده اعلانه داخاز ها کاری بکر و ابراه همیجه چه به همه مشتکی ده تن برو بی و اوه دلیل سر همده اشکا چون که همه ماستر امرو داخاز که دا دعای کرد چیه؟ دا دا دا. که این دار اول دعا چی هست که راه اول دعا هدیه است. اول می‌ریم به صومات. اول دعا یه همه ماصلی نه قانی نه سیورابی نه جنبی نه بچیل بند نه آبکی نه. اول همه ما پیشترینه همه ماصل می‌نن. یه همه ماصل از دعا چیکت دعا هدیه کت. قربانی چیکت می‌نیم. هدیه ریکارسی می‌نیم. می‌نیم دوسر یارک و پیامبر ف تا وقتی در منوی سر بیان ده دو می‌ریم. اوه همایون ماست. اگر پیش نگیره چی شد؟ شنید دعایی هم آمدید. خوب پیام با سلام و علیم که ای کینو جلگ نامه ابرو کرد و دعا کرد از جلگ آدمی. خاورن نامه ابرو دعاب کرد از خاورنیم. و خاورن نامه هر شت که عرب مروف دعای ذخای در بر علمنیه تکرمه. پیام با سلام و علیم حدیث کوید دجید. پس سراغت مستقیم کرد. جی سراغت مستقیم ریک هر دو رخه دو دیواره تهی دیواره که و دیواره همون درکتیش بس چهاله بس پرده درک بیفتنیه درکی بکنیم بس چه؟ بس پرده که منیه یا یا پی بکنیم یا شفاف میان بس پرده که سر سری درک راسته دسته خالی چه کن جمله اول اول کار است و وقتی مرفتیو بیش ایتیشی انداف سری سری درک راسته سری آسمانه انداف مروی هیچ دسته مروی هی کامروی برخوردار پرده که مروی اونیا بله مروی دکوچهک در آ کوچکتر ویدیوی پرده شد که آدی بلنگ که یوسی شوال بینه چی گه تا پرده بلنگ ليش يجوز؟ هذا تحملية، هذا تحملية. إذا أشتبيني ونيا جل نفسي وتعجل هوايته ونيا يخوشه، ليش يجوز؟ جواشياب بيشن أكاي، ناتش يجوز. فشتيني في حمدا صل الله عليه وسلم تفسيرك. بيشت أول رأيك أكأ إسلام مدينة إسلام سر في رأيك دخوتال رب العالمين بحش رب العالمين بيشت كان ودي سابقا راست و او الهندف مروبيش يعني او بيشتاتا اشيال بي نجيك ببارده و بارده او ناكا بشنا واعظ الله في قلب المؤمن يعني او ايمانا او النوف دليه مروبي دا او واناوك الملشبكت او واناوك الملشبنحا بشت او بلداش هموشنا همو او بنحل همو الزينويا الريبايا وانيا او شتد هنا همارا افتنا My name doesn't even know why he refers to his strength... A simple notice. So why do I say it? Did not even know why he realised? The scope is about to show his strength and how his spirit... If youifer me, we was talking about the Quran and the people that he was rogue... Then he said to me, if Chineseиваемs freedom... If we made him deserve that, your That's not why the Quran is defined. يا ربنا الكريم يا الله واسام الناس صعبك الدنيا بتشقون عليه، نحن كتقول الله عليه وسلم من لا، كتاب الله كتابة خودة وصنة أبيهام رسال الله عليه الصلاة والإنسان أفهر دوكيه وكي حتى كن يدى مينن حتى سر حوضيش حتى سر ويجابي داس عقبه فدري ديه تسر كري سر حوضان من روجه اخيامته هل ديناتش ديه ويجبه ويجبه ويضابط ديشه بري وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على خليفهم ومحمد لله وآله وسلم خليفهم خليفهم خليفهم جنوب واذا اما